الله يرضى الله لا يرضى عليك تجرح ظلمك فيه. الله خصم ويتي مو واسمي رقيه حضن المنيه وعبرتي بخدي جريا ملاذي وعمتي مثلي سبي عليا حضروا رأس بطشيت ما بين ديا حتى ودع والضراء قبل حضروا بطشيت ما بين حتى ودع i مد خصمك ودمعتي ما مكسورة الخاطر على الشاب الكريم ذم الشفاه زابلة فوف الرحيمة وبعين عين تبحر وتنظر حريم. كان الجبين على البريه اي شاشا ابنور واليوم متغير جمال بحجر مكسور كان الجبين على البريه اي شاشا ابنور واليوم متغير Allah la yirda ala Allah la yirda ala Allah la yirda ala Allah la yirda ala Allah tasma ya rabbi ditahou wal makisi Allah tasma ya rabbi ditahou wal makisi Allah tasma يا ظالم وانطفات شمعة حياتي ويمر السبو يتبدد كل امنياتي عيني تحت الجفن كل ذكرياتي والقدر قدر ساعتي ولحظة روحي بدمع وضجت حقاي الحدر بذيك الخراب غابت الروح يبدمع توأمة وضجت الخراب